لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ح م ل م ن للعلوم ا ر الاسلاميه ر 私たちはあるのをあなあなたはあなたはあなたはあなたはあな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 موسوعه ث ل القرية إذ جاء أهل ا أصحاب جاء إذ م ل إ م ا ل ن ا ب ث ا ل ث ف س ا للعلوم و ا إنا إ ي ك م م ن الاسلاميه و ما أنتم إلا بشر ث اسماء الله الحسنى تكذبون. قالوا ر انا إليكم لمرسلون وما علينا إلا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم م بل أنتم ق و م م س و ن و ج ا ء م ن أقصى ا ل م د ي ن ة ر ج ل ي س ع ى ق ا ل يا ق و م الاسلاميه ت ب ع و ا ا م و مهتدون وما ل لا أعبد ف ق ر ن موسوعه إ ل ي ه ت ج ن من أأتخذ آ ل ه ة ن يردن ا ن ب ر ل ا تغن ع س ي ش ف ل ع ل و م ش ي ئ الاسلاميه و ينقذون إني ذ ف ي ل ل ب ن إني آمنت اسماء ع و ن الله ا ل ج س ن ى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون ي موسوعه ا ل ن رسول ا ب ه ي س ت ه ز ئ و ن أ للعلوم أ ه ل ن ا ق ب ل ه م من ا ل ق و ن أ ه م إ ل ي ه م ل اسماء يرجعون الله الحسنى